بقلب جريح ودمع سكيف ترى يا حبيبي سيبقى الوداد ويبقى التأخي كغسن الرطيب ترى يا حبيبي سيبقى الوداد ويبقى التأخي كغسن الرطيب ترى يا حبيبي سيبقى الوداد, سيبقى الوداد ويبقى تاخيك غصن الرطيب ترى يا حبيبي سيبقى الوداد, سيبقى الوداد ويبقى تاخيك غصن الرطيب رحلنا رحلنا نعم يا حبيبي بقلب جريح ودمع سكيب رحلنا رحلنا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 فيزداد شوقيك شوق الغريب وأدعوك حينا ولا لن أراك فيزداد شوقيك شوق الغريب وأدعوك حينا ولا لن أراك, ولا لن أراك. فيزداد شوقيك شوق الغريب وحنا رحنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودمع سكيب رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودمع سكيب أخي سوف أبدي لكم ما أطيق فهل سوف توبدي لأجل النحيب أخي سوف أبدي لكم ما أطيق فهل سوف... أعبديني أجل النحيف أخي سوف أعبدين لكم ما أطيق فهل سوف تعبديني أجل النحيف أخي سوف أعبدين لكم ما أطيق فهل سوف تعبديني أجل النحيف لكم يا رفاقي بنفس احترام كذا في فؤادير ألا تغيب لكم يا رفاقي بنفس احترام كذا في فؤادي يرى تغيب لكم يا رفاقي بنفس احترام, بنفس احترام كذا في فؤادي يرى تغيب لكم يا رفاقي بنفس احترام, بنفس احترام كذا في فؤادي يرى تغيب رحنا رحنا نعم يا حبي في قلب جريح ودمع السكيب رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب تريح ودمع سكيم